نُرَبُّهُم مِّمَّا تَوُكِّتُمْ إِلَّا لِّيَكُونَ لَكُم وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُم وَلَدٌ فَلَهُنَّ مِثْلُ مَا تَرَكْتُمْ إِن بَعْدَ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن رجل نورث كلاله او امراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما النصف فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلثين بعد وصيه يوصي بها عُدَيْن غير مضاد ومسليته من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخل الجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يحل الله ورسوله ويتعدى حدوده يذكره نارا خالدا فيها وله عذاب